يضاعف لهم العذاب يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا لا جرم انهم في الاخره ملخسرون لا جرم في الاخره ملخسرون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واثبتوا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمْلُوا الصَّارِحَاتِ وَأَقْبَتُوا وَأَقْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ وَأَقْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ وم فيها خاربون وم فيها قاركون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير سميع. هل يَتَوان مَمثلَلَ هل يتَوان مَسَلَ أفَل تَذكَرُون أفَ تَذكَرون وَلاقدََ أسَلوحًا إلَ قَمِهِ لكم نذير مبين ولقد عرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين تعبدوا ألا تعبدوا إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فقال الملأ الذين كفروا من قومهما بشرا مثلنا وما نراك فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك وما نراك تَبَعَكَ إلا إِلَّذِينَ هُمْ أَرَادَ لُنَا بَادِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَى وما وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم بينة من ربي وآتاني قال يا قوم أرعيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني وآتاني رحمة من عنده يَسْعَ عَلَيْكُمْ أَنْ نُلْزِمُكُمْ هَٰوَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَآتَانِي وَهْمًا مِنْ نَّعِيمِهِ فَاعْتَزِلُونِي يَسْعَى